فضل طال الميكروفون جاهز جاهز طال طيب حرك شفايفي عشان اقدر اتكلم ابشر طال امرك يا حبنيلك حبه اولا انا حب امسي عليكم بالخير يا حبنيلكم واشكر كل من اتبعني في تويتر وفيسبوك و لكم لا تستحون تراني انا مواطن عادي ومخلوق مثلي مثلكم وحب اوجه للصديق عزوز بعد دعوة هنا يحذو حذوي يعني ويستخدم الصوت عشان ما فيه تصحيح تلقائي يا حبني له وبالنهاية هذا يعني اهداء للي حاب يسمع صوتي ويتخيل صوتي يقرأ تويتر ما يسعني في النهاية اللي ان كتفي لو لوحد وده يعبر عن شعوره تجاهي ونشوفكم مرة ثانية يا حبني لكم